جميل يا ديار بأنت سامى بناتك بالدروس النافعاتي فمن نهر العلوم نهلنا علما تجلى في عقول النابهاتي وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الصاطعاتي فمن نهر العلوم نهلنا علما تجلى في عقول النابهاتي wa akhlaqan wa adaban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 فتاج المجد حفظ الحافظات هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة هنيئا يا فتاة هنيئا يا, يا, يا, يا, يا, يا فتاة علىك تاج هو القرآن هو القرآن يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه وخير العلم تحفظه صدور كنوز في قلوب القارئات هنيئا على كتاب هو القران يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه صدور في قلوب القارئات أني أني على كتاب هو القران يسمو بالصفات وخير العلم تحفظه صدور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 لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود لجنات الخلود الباقيات لجنات الخلود لجنات الخلود الباقيات